سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرىك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها باذن ربهم من كل ام سلام هي حتى ما طلع الفجر